والعصر إن الإنسان لفي خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصلوا بالحق وتوصلوا بالصدق بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكله مزت الل الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدعاك ما الحطمة نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة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 فاجعلهم كعصف مأكول